والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحاره وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول الرب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 آيات ورسل هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا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 واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا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 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَأِي وَكَانَتِ امْرَأَةٌ عَاقِرٌ فَأَبِلِ مِن لَّدُن كَوْلِيَ يَرْتُني وَيَرْتُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيَ يا يَأْزَكِيَ إِن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 114. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 115. يا يحيى أخذ الكتاب بقوة 116. وآتيناه الحكم صبيا 117. من لدنا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 ومسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا عشر كان وعشر كي بقول للباتن افراد وحنا كم يدي هاي عشرة دي نص عدي كنا سابسنا تفسير كبران ككريم كلا سدح يسودن صد دوبونا ككهما آية دسقال هي سقاشنا دبوقا باللابنايا كناميدا من سوره الكهف آية كويا للباتن ادم واكو دي هاي كناميدا من سوره مريم عندما يتبعون من سورة الكافي كاميدا يكوئي اللغاتاً آياداً من سورة المريم كاميدا أي عشر ككو بي معنى عكيس عشر كهوروكو إرانيهي وحا اي نجوغني مركي دو القرنين او تغيي مهل وقويه هو بدنا او مقو تغيي عبشاء يوسو جاذيين يا جوجو حيان Messi marka ayuso mar in laga awday qabsadeen iyagoo markii hore i shagai, isaga i jaarki wakan kolka isaga iyo iyagi ba Messi isugu tagay waa laga sameeyay sida yaafne beerrki sana an lagaari karin bumuudi sana an laga dulmihi karin nabarki suna silsib iyo hon looma hanaynin in kastii markuu ملك سالح أبو قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فالكسين ومري قال تعال فبوح يري وتركنا وعى أنك بعضهم يأجوج يوم أجوج غاركوت يومئذ ما لم تأصبح yamuj kuw jeera ya faruuxa ay ka qaban fi bacdii ngarkii khalay jeera ya nisaal wa ka da doonto balkan ay aha koronkoro marka uu dhaso farada ka bato isaga isku dul soconaan qarnaha ugu jeeda qarnaha ugu jeeda qarnaha ugu kira u madaku so diiran oo shoob bacsadana lagaaro ahna qurbal qiyamada qiyamada akteeda tiru waxay ka qabaan yagi ba istiraa kira qiyamada yasu muqdan soobixii doodana nasqa quraanka suuti haya ayar wa tarakna baadhum yuma في fi baad maaku ila wa nufixa fi suh hada yaga أخيرا واب الآباتي إذا خروجوا يا جوج من قيام مساءة الكبرى على مين في وينا؟ قيام هذا اللوسيج النول بأم وقنيز ان أهل علم يدتجار كوكبنا بيسابح دودا كل ما وتركنا وقع هاي بمعنى صيرنا بعضهم يا جوج وما يوم كاركوا يوما إذا مالنا نشوب ربوردونتو جيرايا في بعض الغار كوزي كلي نحجيرايا وأنو في خذة بديد ولا أفوفا في الصورة بونكي قياما لا أفوفا بديد فجمعناهم يغي يو يومدر أنت ذيكالي اونكي يومدم بان كل منا وربي جمع كل من قياماتي ما نتاجي خديلا كل مين معاد عاي وحلاع يا عصير حق خديلا ربي دفيري خصوصا كوج عنصير حق خديلا ايا رب الخرب يا قال تعالى فدوح يلو عرضنا وحان وبندقنا جهنم النار تلير يومئذ مالطا وجاء يومئذ بجحنم وعلكينايا يذ يفزع منها ايال 70 الف ملك باقيا مدى لكينيا مركزي بحسانيس مركز سد فرس باهن اول 2000 جري اي الجرحميس سمعوا لها تغيضا وزفيرا كل خيرك تعاسياك أيقانتك بعصا نيس تدواتا كي يكون الملك أيحب جميعايسى السلسلة لكوايسى انتي لو فسطب إلى سمعوا لها إلى راوما خيرك أنا ألقوا فيها سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين يعوون ذلك فضورة كل خي قصو بعصا توج عن توجته كل خاسخو بعيد وإذا يريدون تعالى تعالى وعارضنا وحان بندقنا جهنم النار اللجيه فغدا قيامة لو خسابته ما يو محكمه ربي كغنا قايو يا لكين ايام ما يدين الله ففونك الضروريه يا لو صوب بندي گئی للكافرين غالب مشوا الله بعفو دوه لكليه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوي قالوا اننا لو عورايا كلها سيئرين كورونا إيسا وهي ألك بقى يين جنري بألة تصايا وعرضنا جهنم أيام بندقنا يومئذن مالن تالكولمي للكافرين انتي حقا ديدي أيام جهنم أبندقنا أربما بندقت بناك لك لكيني كلها قولة الله بندقة هي كافرين لجيلة أرد كافرين تيوا تلمان هي سمد عبو أدكو قال تعالى الذين كافرين تا كانت يهاتي أعينهم إن دجال قودا في غطاء دبول دهول او أو أنديه قال الله شهيد ديد دهقه ده كده بوله إن دهقه ده كده بولين دهقه ده لا بولين لبته ده كده قبولن لا خذ أو لا يستطيعونك وأن مغلي فكري سمع المغلي وركالي درسيك دقيش الدين قولك أنت كريال لجوكريلاي هرك الدعوة ولا قارتي الدعوة يا دينت يا ربي يا خصوصي آخرة أن عن كري واحد الجيش كريال لجوكريلاي الذين كافرين كانت أعينهم إن يالخوض وحاتي في غضائن دبول جريهزا أن فيني أنا يا ربي أحصي سد أيشة قديده حقه ذا يندهه ذا وكتب ولا يزيد كم يا بنت يا عنت يا مرذافة أو و كانوا لا يستطيعون كوان أو ذنب سمع مغلد ذكر يا بلى مغلد أفحسي الذين كفر و حسي قارئ جوا النعيب له قرذا ايدا لوح سيوحو قرذا ربي ما كمر مأول يد سميسيو كل خسر ربي يوم وحاي موله أدم مدي عنك الله يصلح أما ما لا اما النبي عاشا اما صلاحك لاها انك اوليك يا شيء. او ايغا وخي إي خير انا اي ودونتان وخي شر انا كما غلال مين قال لك هاي بموديل فتوفرت هذه النعمه ايوامرتي شي با لا مركو ابييري بدعون لكم يبقى يريدك اربعه اي تقول معاك يعني. كل من مين في الله و الله بكاف mila baw wa ka dayacman qoladonkisa ku filay oo isu ka sheegay wuxuu ila yiri subhana hu ila salaka ibadi anni fa anni qareeb ku wado baw waxa salaka qad qareeb nima di كفرور حق الديري قالوا بي اي يتخذو اني يشان إذا دي أنيقى أضوماده الله من دوني أنيقى الله قصوك أو ليه اني يشان لا يغضبوني تايني يريد عرقيني مييموذن أو لا أعذبهم اينا نتاكم ناريني ايي ملايين وحينوكا قادم اي جوابكا إنا عتدنا جهنما للخافة نزولة وحكرا ما وقال لما يشعر وقال لما يشعر بي دفيريس إذ غير كي دونا ما كائنا من كان نبي محمد صلى الله أما ملك جبير كبيره أما الدمير أما تقول لك لماذا؟ إذا لأ لك لي يتالي الله لها مركز كلا عيسي أما هو يدا عابد أما الدمير عابد أما سيد الهند الله عابد قشقه إذا دي مركز اللي يرين انت في ذهنينه كل مركز اللي قود دي يا محمد يا عيسي يا جبري إذا عابده وحكى لي تمحاظه قال تعالى فحسب الذين وحي موحي ملايين فروغ قالوا بي, بي قال اي يتخذوا عبادة ودعمه لديه انه من دونه انه الله كسوك انه اولياء معمولياء اي كوحي نرسيهين اوه بريان اوه خيخ ويدستان شرطانه كم مغان گلان انه سمايستان اتخاذ اله ولا يشركوا في حكمه احدا قسمي يا حكم كي سلموا وداجي افرت إِلَّا الا يشغوا بدننا من الالم والغلا قولوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف مر عنكم ولا تعويله اي تخذون عبادا من دوني أني قال الله كسكن جهنم النارت اللي يرا للكافرين كوهة الذي اوليه ده سمايسه نزولا سودوين يا مرتقات هل كنت أصلا بسودوين مرتقات كو ديارة وغالق كلها بحل إيقا بل أمده ده سمايسه إيقاد إذا قد أصدقوا حسو ترتان إنه أنك إباه أعتدنا هو دربني جهنم النارت اللي يرا للكافرين حق ديديه دي دي دي نزولا سودوين قل هل منبهكم بلا خسرين أعمال كل ka digmada markay la joogo qof la arkaa baa way isla ku may isaga inuu saawf xaqiiqdi hayu moodaayo sawmuna sanan bal haddi ilayno magalla oo inoo kala sheegay dadka in kaarta ku dhacday ee taafkood baa ay laftaca toobinka ku haye iyo dadka toosan qala taala rabbi wuu yire gol rasul اسم كوهو جاي او باي او ادنيتنا اسكا دغايو wax ibada xayo sababtan ki idiyod ma ka baxay habeen masaacada mariina ma har gala ibadan ku jirna bay kuley a'malan shaqadodu ku wa in kaari ku واحد ايها ادقر سيساتي اما قفكوا لمدة سميهي الى كوكور مي الى وحر فا ان لقوا عابد وحر اي عبد الله وعده كل لو عابده بما سرع وحر سكا اوجد ايها اللي لا اوجد لا اباده لا بما عباده قد الذين وحى ضل سعيهم اما الكوض الرمي في الحياة من القدهة الدنيا هو صيص كل ما وهو صالحة وعمل صوبانا والملائكة وقورتين ملك وهم إياقون يحسبون وحي ملائين عيان أنهم إياقوا إنه يحسنون ونجيين صنع شقاب إنه وحق من عيان ويسوا بخلايا ليس ودائيا سورة زمر بانو دون مبتديين تول وبدال لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا وحيان فرين و ين مليسنين ايا قيام لهم او قندون قف قاسيه و د خرام هي تقبضو كتلغلو ام جهنم لا ديو كتلغلي قف ربي كو خيرنا ب ما شرعك ابو دينا الى الرحمه دي سي خير كي سو رجيناي لكن مث كان عديي قبض عين انت وحدك كل شيء جحيي حدونا و شيء ادر نقذن خسارك سابو خسار ربنا مركا ربي ليهاي وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فتح القدير لشوكاني في سورة زمر طالعا هذا ركتا المبتبعون وقد كان قارجه وعن ربنا أدرين خصول نبارين قراني عديثنا كؤولين كؤدي ياب قال تعالى خبوحو يري قل أيها الرسول الكريم وحاطر هذا حل نبعكم ومدعهم أيدين شاقنا بالأخصرين كوا خسارة بذن الكارت كل عدي عمل كود إبر نقضي الذين كوا ضل صعيمهم عمل كودي وأول من لوقرين في الحياة نر الجهد أدنيه سيئ وهم إيجا أو يحسبون ملينا يوم أنهم إيجا إن يسح يحسنون وناديا سنا شقر أولئك كوا الذين واه كفروا كفر ربهم خد يقول ايه ديال كيفيكا كي وحيغا من دلكا من سماي كيمت يكون يكونغا اريادن هذين يومال دط يا بحر كيف يدغ حتى يدوي من ايات الله موليا ابو ريح انت الله ابو ريح مركاس الى هذا خلق الله رب الاله يو ماذا خلق الذين من دوي هو احد ما هي ابو ري كلش يا ابو ري ما تخسير يا ابو ري كل كاحك خالقه وحابوري تعباده اسكله كل كاينه اسغنا وحابوري الخالق الرازق الله الرؤوف انتو ياي الغيركي ابالك لاصيريو الله سالقبت اولئك وحده الذين وحيوا كفروا ديدي بآيات ربهم إياك غير ربي ابو ري اياد أما اما وحيغه او سدجيه أو سماي أما معجزات النبي شلوا أيذ أي مذن كوك العواي واللقاءي لكل كباب للكل ما يينا وككفريا كل هذا اللي غي إي بأي آيات كوك العواي فحبطت أعمالهم دون كواح سماي ولا محلوا محلو بابين واي يقبل الله إذا فران تفقش بابين ما إلى ماكي أقول سواي وعادامر يس يقيمني سموجن وايين ويه غنا بابي فحبطت اعمالهم امليا الكوديبا هوبتي خدو يري فلا نقيم وجوجين مايل لهم ايجا يوم القيامه قيامده مالته وزنن وقيدنا الله كدغو قيم الله, الله, الله كمايل كفر يا مكة بحالتهم النادل اللعينات. هؤلاء كووحة الذين وحي كفروا بآيات ربهم خبجوا رب آيات يالك في سد على قيظا. أنت بككوفي أيقون عواي. ياللقاءه عمل كودي هوي. فلا نقيم وجوجين ماينه لهم كوارد بآيات كزك كفري. ياللكل أنك سقيامه يوم القيامة قيامنا لما لنتاذا كفاله زوجين معينين حقا لقينا يوم ذلك جزاء ابلغت كان مركه سدا لو بابيه يا خساره كو دحاي سبب كيو غلبسدين با لو قال تعالى إلى ويو ذلك باب انت كو دحداي يا نار توس لوغي يا جزاءهم يراب الخوده علمه من اي واه لره ابل كودي بافور لوو شوباي و جزاهم وفاقت صفر دي ربي صفرين اياتك كون عواين خصوصا كو قحنسيل حق غرب مرين اي انت الشيء جهنم نار جهنم اللي يراو بما كي سببت اينا كنت اي كفروا حق ديين و اتخذوا يجن اياتي اياتك اني اني ان سو دجاي اما ابو ريكونكا اما معجزاتكا اي ورسولي اخياتنا وديرصادي ايي هجوون جاسياس خديت كرك عمرك ياحكي صاحب الحق ها اي لا صوت الدين تلو صوتي وي مركه لوجو جيس جيسل حقير انانيس يا مغاعيه لوجو تود اسغي امه انتي لا دخلنا من من ما لا شقيل اسك جيره كاسي خير مري بذي وي وهبي وي حق يا حق لا قدوناي حق يا تره السؤال اللي في حق اشي جاي مركه امه كان ادلو حقي حق لا قدوناي مركز الربية سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله كل أمدوا إليه باب أدوه معاجي لخبك ساحب الحق أهوال لقرب مريي تربى مركز أمدين لقائي ذلك كجزاؤهم أبا القوضاء جحنموا إما كي سببتي باجهنم الله أبا المريي أي كفروا حق الدين واتخذوا أي شان إنه حق الدين كليكم أي نكالين awlad bay xaq bi ku qaadeen iyana neesiyay adaawad wana bay in loo sheegay ka dhaartay kulkaas bay beeriyo baxti ay sameeyaan uma di ku qan aayano ku harqiyeen kulka markii quraanka la baran la ka sayd baa awdan laagina jinniku abay quraanka al-arafaati lagu sheegana kasulka alif laam min inta xarafna soo do بل سعاوه للمغع يوع عن روض الى مواب حلو قراني هذه له قبط كل ربي ربه سبحانه واتخذوا وعيه شهد آياتي أني قال الله آياتك إيه هو رسلي أخيانتي أنبرة وحي كيالين هزيوان كوالغو جهس جهس الله عقلون إن الذين آمنوا وعملوا صالحات طريقة القيمة بضني ذي قرانك الترغيب هو ترهيب مرنداتك حنحن إيه هو دادوض يا التي جذري قارني عذابي يجح النما يا الله قرشا كن صادو عرفتي أوطر إلهه يقبل بادي واحد مرنا أخيار سووبا سداياله يا وضد المرين يا وحي المرينة جذوذي أو جنية دم دافع الجوجي تزوال ترديد إن أدم نفسه على طوّدنا كل عدو كل كالقرآن كمركو كراه بالله وح سالما خال تعلق فبيوحينا الذين اخيا امن ارتاوشوا ديك بالله ايمان كوا كنكفروا يهوشي كبل الله كوان امنوا سله لوكه لتغير كوان الى هذيف مايه ورسوشي بايهم مايه وجين هي بايهم مايه ووعدي وعيد ثانيه نار بيكم مايه حسابتم بيدكم مايه صابحت بيدكم مايه كتب هالكا سعرين تقبل الله هالكو حجيان إيمانك وعملوا عمل فلي أصالحات عمال صوبان وحيكا بأدري رسولك بري قرآنك عديدك قدسوكنا يسولي يفارل بصميين بالنية وإخلاصنا وكو قدسين نهادا أمرك يسكو ترين بالقودك وليبان بباهنا كانت وحاء لهم قواس إيمانك عمال كالصوبان يسكو ترصلي ينات الفردوس فردوس وحاوز جنالة بعد حد ذلك الكتاب وانا اقره ايشاء ومنها تفجر انهار الجنة نهر اللبني والنهر المائي والنهر العصري والنهر الغمري ايه ذلك ايما ذلك اصلك ابو نوشيك عليه السلام اذا سألتم الله فاسألوا الفرجوس حدى اله عوديسان سن. فردوس فرجوس ويديس فانها اوصط ابو اوصط الجنة حضنت الجنة ذلك الكتاب لاوى كل قولك فردوس إلى هو يديه قولك فردوس حلو طربي ومنها فردوس أي تفجر أنهار الجنة جنة ذو بياشة لحب وداية أنهار من ماء غير آس أنهار من لبن لم يتغير ضعمه أنهار من خمر لذة للسارفين أنهار من عصال مصفه يديك صوت الله كل قولك يديه إلى هو يديه قال الله أغتل قلي الذين آمنوا وعملوا صالحاته Balogut alla galai, ajarma, kannatuhaua teillä on riaga, jennätul firdos, firdos jennaa diva, nizul martyssoria umuaa tei, mikä mä inta ulkusuud voi mälmäjoulan beikassa keguruayan, mä yhälidinä, va kuvarayan, kolka vähin merkuqimi valenayan, kuluutkan, tu manin ukusinaayan, kolka kolka kolka فيها فرجوس جدها دود لا يبغون الضل بما ين عنها فرجوس عجلة حولا كجوري كريادة كنت في مركز خلص زيد واحد بعثها كركول أنت أما جوري بافقوح ما ذي أما درس كي بافقوح ما ذي أما جوري أنتي بكرة تجد مركزه لقى جورا ما جروا عزم جيرة خلصي ما الدنيا درس كل بعيا مايا بنكالو كادرس المثال واحد إذن إنه يقاروا دافهم إذا قربوا موقعوا إن الذين أخياروا آمنوا حقهم إياه وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا كانتوا حوى لهم إذا إذا جنات الفردوس فردوس جنات إذا إذا إسكالي نزولا سعدوين إذا مرتقات بيكول إياهين خالدين إذا قواردونا فيها فردوس قده هذا لا يبغون مضالبان أنها فردوس حق هذا فيولن كقوردو قل كان البحث إلى علم بيسببنا انسى لغته صي انت بره بي بننك يا لا انقاص دي لغدك انت جيد اي ادونك كوتا لان قلمه لغدك انت اون نفله كذاني يا لغدك وكل كان لا يسق قره جدها يبدا الى معلومات ساك في بذن الى معلومات ساك في كل وحاصل هذا حصل كسرفت لهم لو كان البحر بط سيودن تديتها مدادا انقاص لكلمات ربي خبجي كلمات كسبت انقاصا دي لوجديكو لأن في دل بحره بدد دمانا قبل أن تنفد كلمات ربي خبجي كلمة دي إذا أنت يندمانين ولو جينا أنبلن مالنا بمثل مثل البحر بدو أحلم إذا مجد الكردين هيدا ثن مموجين واحد مودا وحاله يبدأ بدد دمانا إن كلماتك دمانين كوكوอัล متكرر ما كاين بيني ضمانكره وحاصلكه كمرتاي وحاصلكه كمرتاي ايات دي سوره لقمان ات بكلمات ربي خبي كلمات كي شردي اون لوتو لانفدل بحر دمان قبل ان تنفذ كلمات ربي خبي اريد انت ينضمن ولو جينا أنبلني ما أنا بمثله مثل البحر البابا وأحلا ميدا مددن كوردين قلنا ما أنا بشر مثل وكم وعياذ إنما أنا عبد الله ورسول عيسى عياذه فسيروا فسور خصيصا جنس أنو وبشر ملأجنا ما كنينا ما شيدنا ما مخلوق لنا ما وبشر لازم بشر كم هوداري وحي بوداري يوحى النبي أد كحد جد لعي جنسية دي، صدي يهودي إنما أنا بشر وما كده فاعل. كل كأنتي دك ما دلاني بقولي أرجع حانو إن حام بليج رجع، أو بشر أذيب أو كلامنا معاد هو يداي ندريرين كي عم نجيتي، ما كان شيء، عبسني حبيب الله عليه، يأذف لي سواء عديشة كان يسعيشها على سيدارن توني كره بادي إننا بقافل يون ما دو يودي جرا أيكم ابن عبد المطر، نعم عبد الله أيكم، إن أمر مل، إن تاج مل، وحلقك قط مل، أو مدو كرس عن يا أيكم محمد ابن عبد الله، نعم عبد الله أيكم، وأكن الأورينج ولا شيء دي، قال سأل حبوه يقول حصول كسرفس لوحة راضة إنما وعصر وعقد ضبيا شبيزا وعكسه قريب بعضين إذا. وهو يحكل ما اني هي مرقميه او جيمي يا شيطان ينو كلامي انا اني قبل بشر بني ادم بان مثلكم يمكن في البشرية حق البشريه يمكن رميت بان هي ودالة باهده وا داله وا عروضه وا فرحه وا جذا وا بشر Tänä adam baan ahay mid lukuu idinkaa idin kula mid ah fil bashariyi waxa maaku baba nabi gow aan nur iyo go yiraa inta iyo hanunku wada nur ama isaga dadku saay u dhax fadin jireen asaga naftiisa saaba alayhi salatu wa salaam aqalkiisana nur lagu shid jiray aqalkiisana nur lagu shid jiray mibbaaha hadaan ka baxti lay isaga ay aaysha aqalka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa qul مهما يجريه كله أمنا عائشة رضي الله عنه بيبكي بيبكي بيبكي بيبكي بيبكي إنما هو مصباح بيبكي ما إنا لله ولا بيبكي وأن الله مبطبخ تيبكي حد أن داره كل ما أصاء المؤمن فهو مصيبة قف مسلم ويحي نحذين قليه وقلق قريبا دمجيه ملك النبي قال نور بيبكي جسمكي سماه نور ماي إنما أنا بشر اما شجاعيه ذا هي طريقه هي علمي وداد ولهيم ايا نورها وجحلي وشيء لغو جري نكديك قال تعالى قل وعاتب هذا انما هو كلاما انا علق البشر بني ادم بان مثلكم بشر لماذا نمد ايدكم ميدا يحاولوا وحيودي الى ان ان النبي محمد انما هو كلاما الهكم كما تعبدون انه اله معبود اي واحد ميدى اي لي وحيودي مركا وحارب معبداتك هنا يتعذزان لا مغلا خالق نوامد معبد كنوامد إن يوحى إلي وعلي وعيوله أن ما هو كلامها إلهكم أحسن عبودي س إله من يه واحد ملا خلف معبدك أدونك هذه عبا لا صع صعده أدير وابا بايس هذه معبدك اللي هو بوري بل لي شقينا حدائرت امارين كان اذا العبوبي حدب من اتكبد بادو كميه الذنب ذاف كان كدغتو شنو الى كلها لارك فمن روحي كان هذا يرجو من فيلايا ربه ربي ربي انو لكل ما يو فليعمل الى اكتب معاك جوان فالايمان صحيح والعمل صالح اما هو عنكلي اكو مشغوليه اديها كان يلغي اكو إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كليابا اللقو قيني كل أي كل اللقويني يناد فليعمل عمل فلو عملاً عمل صالحا صوبا وهو ولا يشرك يسنو ذا جن بعبادة ربه إساقا ربك أونتي عبادة عابدا أحدا قفنا كلمة واحد نكرا عموين نهي قانا واقور رياط تعم جميع انت أحد الوشي قوضا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا تقيا صالعا ولا غيرهم من المخلوقات الى احدا كتب قين مركو عبد الله بن مسعود ودي اي ذنب اعظم قفلك لك اوي ان تجعل لله ندا ما هو خلقك خليقي باركو اومي ما دعو قرب وضاء فمن هو حكانا هذا يرجو مدفلاي لقاء ربه خبقي سلكولا كيسا فليعمل عمل فلو عمل العمل صالحا وناقسا وهو يشرك يوسا لو دا جين بعبادة ربه خبقي عابد ديسا أحدا وثنى يوسا لو ناجوه. سورة مريم وعبد الله فتي سورة مريم وحيكمك عافنتاي مريم رضي الله عنها أي سورة دانكمك وحال لقوب عبينا يجي قلادين مشرقيين طائل يأتي المريمة إلى هذا قبى، تبع عاد إياهم مشرقيين تي يقانين، نين كان نارشوا قبى مجيء اسمه شيجيرين، سدّم قرب ما جع مريم قرانك كوجير، إلى الصورة قد المريمة فالقوب ما جعهاوي، إياك سنك وذا آخر لقو شو بيجي، حدوقها ما جع هذا محوشة إذا كم الناجي هنا ما جع هذا مشيتانه، وذا كان كإنا جايبنا جع دافرينه إنك إنا أكتب مقاعدة أوسان لكن رسولك وحاة دانو يا عائشة أشدنا سعدابا يوم القيامة المصورون كما سورة دانوا سورة مريم سورة مريم سورة دي وحاة ويساقالي يتبنى لما لباتنادو سورة مريم ومكي وطايم دي قرانك وحاة وحدودة رسولك وحي قبل الهجرة سوردكي مكي بينكم وحاة دينا سورة تقاي... بينكم وانا اللي ايه سدية سورة ذو رسولك مركو مدينة كده للمحسور تغي المدني بينكم اقعابين وانا سدية اللي فاتن سورة ذو كلها مريم ومكيه وآياتها 98 آية سجاشا نيه سدية آية ذو مريم واتواب بالله ابدأ هذه السورة وان سورة تنقب بالله بسم الله اللي فاتن عقيم اللي الرحمن حريسا الرحيم ندقى رحانا ذا انتا الروميسا الرحدي وقلنا حريستان حريستان كافة يا عينصا الله أعلم بمنادي حروفة مقطعة ايضا صامرنا سورة البدن باكب الله بنائيل ايضا صامرنا كالك ألا أقول حروفة مقطعة في خد قيمة بضني يسلف كأكوتك إله إن لو دا يوان متشابه أنو أحلو لجهة اللقراني حتى ما فائدة لا تنبيه يا تعجيز بواكو جيران قرانك ان قرآن ما فيه غير صالح او لا يكفي هي هي عين يا حروف تاع تقالنا هي جائقه اي قرانك كلي ككوبن واو كره بدن هي سيدي اللباتن حرف كليته ككوما اذا سنه هذا سمين كرتان تعجيز بواكو جيران تنبيهنا بواكو جيرو حروف تاس اي مغلي جيرين اندقن كولي كجيرين ان, كو كو أن مستعملك Okay, the gohod, in a show Jesan in Chiva Samaiyan, Tavadir Don't see Lalahana, Lost Shay Mirka Khadi. Lavada wa kujira Hada wahambilah dhikru rahmati Habika Adiga Muhammad Habika Kuwa Burtakule Naharisti or Rabbi Un Harisa Adon Kisa Zakariya Shaghu Habdahu Wadonki Si Un Hariste Zakariya Zakariya Wanavirasula. من انبياء بني اسرائيل نكملة كلها زكريه وهو ايه اليه اولادنا مراحين افضوا نما دشايه يساقين اوه اقبوباي وحوارك القرابة ديشي ودد باسه وان دينتي ودب احسنين وان ربي تحقليني كلها سوية الحداد اذيها بلماته دينة واقبوباي ما كاسو يساق الجلاعيشي ايه اينه اقبوباي ايه اينه دويهاي ويهي ارشاقاي او يري الدينتي الدين أذى قو هذا الرسية ما هن كل كاس عرب دينون عريسي أيام مركي بدعوذي سيل أقبلين يحيى الله سيجي نقيسي وتر مركين الدين تي بي كل دينتي تي دخل في عن بيها شيء هذا مت كان ذكر رحمة ربيك أذى محمد الربي عن عريستي زن عريستها شيء دادي و الربي عبده أذن كيسون عريستي أذن زكريا يالي إذنا دا مركو زكريا قيل ياي شبهو بو قيل ياي نداعا قيل خفيا قرصون حدا دي الأحبار يايسو يا إينا سر تايحنا بينك وبين الله هذه الله واحد جحي أين اي تاي ودهادين بارك في وسؤل عالا شو أيا قيمي بضان كل كاسو إذنا دا مركو ويا ري زكريا شبهو ربكي نداعا يرمو خفيا قرصون مركو رب ويا ري يري قال زكريا وحو يري يا رب الله إلى يا أبو طيوب إني أنا زكريا وحن العظم لفج الأق مني حاجة إجا وشت الرأس ما ذي حيفر شيء بنخه طعف جيجي حاله دي واسدة أدعوا دي دينتي ودي ده كبر مهايو ولا ما أكون خرنا أم أهان جرين بدعاءك أديك طوغ مدارا خب ياربدي خب يا أبو طيوب حقيقيا بتكو haddii waligaa loo dhaqaleen لكن laakin xitaajadii adiga baad suko abuurteen oo waligaa adan darkaynin oo dalalka marmin waxa adoonaysaa cusub muntadab oo dhigato horta hore ka maad ali waxin lagu taray markaa zakariya sidoo aan hadalka ma لا تسأل بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا يغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب قلخ إلى بريض يكبو جعل وكبو سعدوين يكبو جعل سيد أحلي زكرياء نبي أشعر لك تحقات قال وحوز زكرياء يري ربي يعني ربك يعني ربك إني آني زكريا وحن العظم لفجل إني حقا إقاعتي لغضي وسط على راسه مليح وارهي في المدوله جمالك شايبا ارى ولما كون خره وما عنجرين في دعائك توقمه دالك انت ربي دحجلنا يا رب يا ربي انا ربي يا ربي قيا وشقيا مدكهن غوبو كضرصده انا كنتوا واينه هري وماك تنتيش وري مساغنين انت وحدك ديك ديك يا غوب خال كره ابو صلاح واه تنتي كفوا دواءي أين أنا زكريا خفت المواريا قرابط هذه واقب بقايا كون دين دنيا يا ما نورائي بعد موتين أنت دين ساين أنت وجه الدين سين لقلل هذا ولا لكن أنا جاهد أن توحد دين بقا قرابط هذه أجمع جيده أنا جافر عملي وكانت مرأتي ولادة قبوع النقطي عقر المدرش كل خاصبتي محل وارخي جري بير ماها تأخذ هذا سوحوش تأكله الحب ليسي من لدنك أبتاد وحدك أسيسا وليا ما أموله تنتخبته حقانيا محوق فانايا قيلي آري الله يدكانو مدرسان ايو ياريتوني أنيقا يعقوبو يدعلا يا نحن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه صدق ما نبيوح لك دعلا غاندين دينبالك دعلا حول الله ما دعله ياريتوني أنيقا يعقوبو يدعلا يا زكريا وياريت من آري عقوب deen إبراهيم ibrahim kaso bilaa watay ila yaquub soo socotay anigaana maanta anoo ganjiruhu haye yahrabaynu qabto waj'alhu ilaha al-waafisiin donta waaka yeesha kaadi seenay sirr rabbi sidoo guddan sanay yar laban واحدا خاليكاين انا جانا تيباناو ساكوة دايسانا لان انا دالي او قولك ايدي قبرت ايدي حدادا الى او خاليكاين مرهباو واني انا قد ذكريه خفته وحانك عبصدي الموالية المادارتة من ورائي قرية الى قداشر وكانت امراتي افضي الى واحي النقطي عقرا المداشو في حبل ايسي من لدونك اكتا دائقتي وليا ما ملديني يارث من الآله زكريا والدينة إراب قبطة ويارث من آله يعقوب يعقوب يا أولاد ديسي كبح للدينة واجعله الرب يوالي قادسين سينا يسو يا رب وحظ خيش أراضيا مثلك الحالية وارمو عليه وصلات الله يجبوك الجرى عراب كوك الجرى وحبين كالنسكي سدنب إلانا سبحانه وتعالى ووقتي وسودك الجرى وولجه وقف مفر للداخين قال تعالى حبيوه يا زكريا ذكر يهوي إن أنا إبانو باشروا كحداد ولي وادي زي معنوكو بشرين بيخلام منويل اسمه مريم عيسى يحيى الليلة لم نجعله ما نجالي له يحيا من قبل أساجوركيس صميم وحكم معا معا ومجعوس وورجيس بالرب يحيي أقول إليه إلى أنا بيعي عيسى كل كان يوم واسفات يا زكريا زكريا إن أنك إباء أن أحد كلمات شايبان يمارك لغوقو مساوديب إن أنك إباء أن نباشروك كوب بشاريني زكريا بغلام منوي ويل بولادة غلام ويل إنه لنا يعني كوب اسمه ويلك مقعي سنة حق الله لقصوده مقعي يحيى اللي يرى لم نجعل مأنو يالين له ويلك من قبل هورتيس سمي يوم واكمغا هذا قال هدا ان ما يكون لي غله كو كرتي وركي لكن وابشر زكريا اما وجه على ذويلك ان إن قال الله سي شرح ورك سوكو ايمانه اما ذكر و هو اوغاد حالته حاله, حالة ويلكو ايمان كرما و نادا نضير يمدري جيري هدا نوا ويناتاي كل كا واه لبا صفو اولاد الدين يجوت اسا انا ضعاب ما تفجيل كار يواقل يسوا قال قال وحده كل أريد أن أعباس الحينين إيه تنون وليك أدبه الحينين بليت المنصوب الكو إمانه جعيلك أره قال زكريا وحي رب لماذا أكبر الله أره؟ كلمة رب عبارة صالة ما جلتها خبي يا رب أنك ربك يو أنك كيف الصدابة يكون إغوحان دونا لأنك غلام ويل أسبابتي معقولك إذا إلاك جري أنك تعلمت في جيمك رو ولاد أن الرحمك دوائز كما لا سيهاي ويل نوانا على اي وجه كان سأسقى إمانه وكانم تمراتي ولا ديري واحد نقطةي عقرا المدرسه وقد بلغت أني جان واحد قاريز كريه ميل كبير داء حقد عتيان أنج وانجذيو خلكوا غفكا وين ذا كبرته قيان كله عكدا مانا فريسه مسمارو كري نقولي لفه واق لفهني كيف يسود وانجا قيان كذا مانا ما ليكرو هذا ويان قال خانقين أوان قليل وذات أوان مدسو سأشبكون منو قال ذكر يوهو يربى يا رب خانق الرب جايو الناس ذيابا يكون إيوهان دونا لي خانق غلامو وكارت مرأتي يضرب العنت إلى النقطة عقرا مدشة أبيرة وقد بلغت أن أنجري من الكبر دحجة عتيان أنجد قدرتي الله الله على كل شيء قدير موه قدرة قدره ما أسباب قار أسباب المصابات مهلاك الجيران ماشان ميال له قال أبوه يلي كذلك وارنده هذا أنا وارنده هذا قال من ولد كلمته حفرت عن أول بدلم ما أقولين حال الدين وازاد كشاعدي أنا يقول كل وارنده قالك قال ربه ك. رب جاوره يرهو إن لبدي ناس وياي لكن لفتويل كعبورو علي أنا بعكر كيغا هينو وقف رضخ تنين مغربته وقد خلاقتوك أديك ذكريات عنك وماي ماها من قبل عدكار ولم تكو أضن هين شيئا وحبا كل ما حدوك لدوينتي كل خانيا الله نيرق <تصفيق> ما عزل سنة لقني ما خن قال وعي رئب كذلك أمرك واسارشكته وارونته لابوا يالو مرسي انجاكتاتيه انيقان اوارنتيويل وايمانا قال ربك زكريا حبقا وحوهيلي هو ارنكاس ويل كينيبدي اللي دي سييو حليا انيقان ايبواينا اقول ايقان وقد خلقتوك دليل كينا وقد وحادبا خلقتوك اديق زكريا من قبل حتقار انانكو اومي ولم تاكو اضانهين شيء وحبا طيب وقرتي كولك ولا والماذاك لكن بداية العمل أنو قان حدا يباهو كجرى أدوه كل جرى وحماها إن أنك شمون نوسو وليغا كولك تغيغادو حقا هنا صومرا وحانا ترى لا آهو أنو قانو حق حقا نوسو حدا حقا نسوغينا أدو كل جرى قال يزكريا وحو يري ربي يا ربي أني ربي يجعل لي وحدي ياشا آيه علامه على حمل امرأتي إسلام تهدي وحقوق تمنى انو قينا حقا ان او صوماري انكو تلقل دقيقة دا, دا قال يا قال اي باوهي على مدى اتكو قراني انو قينا انو سوجلو ان لا تكلم الناس ان اذا ان حظلوه ثلاثة الليالي مسد عبين سوي اذا وعافمات غضا انو قينا انو قينا حقا ان بداية العمل قينا وكا كافر توما ما ذكرتين حنونا مغف عرف لقام ما هايو هناكو المسكحة سويا أدقوا النبط قبوصيلا هذا ورقا كاحر ما وكو كاحر المركض أرأكتب أنا جوايذ اللي حكي نصومك قال وحو يري زكريه خبر يا رب أنا جال ربك أيو اجعلي وحادية آية علامة على بداية حمل امرأة إسلامة ورئيسك هذا بالله بشبيش علامة أنكو قال إبا وحو Ayaataka alamada adkukkarani anu kainu idhiyy mida islamta day, Allah tukallima zakariya Anna sadad thalata layyalin Havirna saddaha se adhaa adhaa adhaa adhaa adhaa adhaa Hadalka kahirana Zikrullahi maaf Zikrullahi Rabbaka kathirum Mashaalki yadalki kaladaka kahiran Intawasirin Subaadi ahadu zakariya karo فخرج زكريا صباحي على قومه بدكى بنو سائل سجى من أي بيت المقدس سجوجا كرقوه كصباحي من المحراب محرابك إلى كل عبدائه إسألت ليلك كصباحي يغيوشج إن تجيء أيمد هذا الوعد ماضي كرقصي ذي تراف كذي وكلا فأوحى إليهم وحوت المامي أنصح بهوت كذا مكرت صلاة الصباح الذي كان جلي إياه عشان تجلب ما تكلم أنا هو واحد نالي كلها قعم في الضيغة الرنت النغوط فخرج زكريا صبحي على دومه فلذو كدش الله ديري باري سكر كوضا أيوكو صبحي من المحراب محرابكو يوكو صبحي فأحاو حوت المامي إليهم إياك أنصبحوا كذا بكرة صبحة إياه عشيا قلبتي يحيى ولا شيء أرد يحيى مهمة هي زكريا الدينة صومة كولك هؤلاء الله تعالى بإلل الماء تعالى خد وحويري يا يحياهو خذ قاد الكتابة توريات غبو هذا هو وحوكود الباية توريات غبو أشد هذا يعي يحيى غبو بقوة حق حياري كل بإلل الماء كولك دين تأيبن نعذن أنهاينو كم المرميسو بقوة حق الغب أسولكنا وحاولويري واعدوا لهم ما من قوة بني إسرائيل وحاولويري وَإِذْ نَتَعْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ كل دين تصدّى بي آذيغا إذا كان نمائن لقوقاته نفي مالنا اللي قد قدمه قد حي الله سمعيوه وإلا أن نعذان أو عن مسلمين للبضاء أرداشاً إركي سوكو شررت وعد ذالين أرداشاً مسلمين تي أهل حق على يا يا خذ الكتاب قال كتابك تورادها بقوة حق إلهو حجر وآتيناه الحكم صابيا أفرتنا للاسك جرين بياش أفرتنا لقم مقهاره أفشده وحالهير قالنا يا زكريا سدع جره يا رسول الله سدع سكو جره يا رسول الله إلهنا الكان المغوش وآتيناه وعن سينا يحي الحكم النبي الذي وحي يقرسدي دينة صابيا سوى مرق أوه يسوع مول هذا بس إنه نبي نبي لودي بيه واتيناه الحكم فكنا كي كيه إنه نبي سيناي دنسيني صديق إلما هيسوع بنجارين حديه قران كافري حكيمه تبعده إذا أرق مرك يحيي إلى هجر وحنانا نحرس ميرنا أنكدجنا يحيي بوالده لما هو يلا بسج يكريم هو يدي أشعل يلا أشعل وعيله ده بتحنا حنا واحد شقي مريم، كل مريم هي حنا عمران، وذي صالح هو إيه لادلي، نبض دومي، وصالح لادلي، تدكين مزاجك شقي نجريه، كل كا هو يدي عشاعه وياه اللي ما قدرش، إيه أذوقي ذكري وقلقله عدو درسي، كل كا لبا لوالن حارس ما لبنا نبيه، كل كا صار كبير وحنانا، مدن حارس بلد، يعني كيال لبضه درسي، ملا دونا أكثر ندا، يعني حارس يقلب دارع كجيلي وزكاة مطهرا وسيده وحصورة والنبيه من الصالحين يحيى حمانو سميدا اي مدام عينته الى حمان سمينا قلبي سكمدع وزكاتا مطهرا ونوفن وندم ببركي لعين كان دغني وكان يحيى وحو نقدي تقيا مثل العفس بدن قال لك عفس وبرن أو والديه لمضاد شيء ولم يكن يحي من نقول كبارا حرسلا عسيا الله دبا عسى وحى اللي والد كبدا عسيا مد والد كان دبا أفي أدم كدبا مذنما نقول وسلام النبي يا عليه يحي كرسي النقطين يوما مال وريد الله دلي ويوما مال ويموت لمن دونه ويوما مال يبعث الله صاب حين دونه حيا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 لا يمكنك أن تكون قليلاً على صوبة حياة بيلاده ستعلم على الموت نهادوبة بادي حجز سبلا يكو أركض وستعلم على ستاعي يحيان نكاسون نغضي وحنانا بانكايا اللي بدن حريص بدن ملدون أنك إباكت النظر وزكاة من طهيرا أهوفا دنبلابا وكان يحيو وحوه نغضي تقير ملأ لك عبس بدن وبرن من باري أو دبعسا أو معان ووالديه اللي بدأ شغب باريا ولم يكن يحيى ما تبار الحارث لا وقف عصيان عصي ام والد دبا وسلام النبت قليو احمان بمانتر لغنبت غلو يا عليه يا كركي ساتي يوما مارن بماركين قريت يحيى لندلي ويوم مالين بماركي دونو ويموتو دي من دونو ويوم مارن بماركي دونو نبعثو لصبحين دونو قيامه حي يسقو نور كل قومنا امريا مقصدي بالغو قفت مريم ايه يحيانا وائل الماريات اللي بده ايه وراء الله يقول ايه ابا الهيان قال تعال فبوحو يري واذكر فصولك صرفت لو حس في الكتاب القرآن في القديس وعادك مريم قبرت الليلة إذا انتبه المركز دائراتي من أهلها خيرك وذيفيك دائراتي واتبركشي لبعض باكود عدوات قبيسانيسا مكانا باكود دائراتي شرقيا بريا قريحك السوبة الى الان نصار وحيو عابو ليس مجاز وماشي م دارت وديبة ورب على قرعة صوبها شيء بريء سواه ده قرعة صوبها يجي حجاسك بلاوي كأنم كل كذب في الكتاب قرانك قديس وهو حكشها كده مريما إذا أنت بدت مر من أهلها عدوا دي مكانا شرقيا قرعة صوبها حبيتك توافق بيصير جوايز السلطة فتأخذ مريما وأيالاتي من دون إمركا كسوق حجابا جنتوب واميرنا يساي كل كيلو نشوك جست جبرى الوغسوتوس يفارسنا وقادر نو يبيري الىها مريم روحنا اعطي النفط لها جبرين هذوي ما ناوي القرح بدن بو كيسية كيسيه فكما سلم وهي سورييه لها ايده مريم بشر بني آدم سويا قرح بدن وان حري مريم ايده ادل جوت ادل جوغي وي اللينارا ناس بي مودين ان فرح ميك يا بت قالت مريم واايتي إني أنا جم مريمها وحن وحنا بالرحمن إلهنا عريسا منك وليه إن كنت هذا تعي تقيا ألا متخب قايانا إله باتكوه كلدونتة ويسو شيخ جبريل نقال جبريل وحوجري إنما أحكلا ماها سد مزيميه أنا أنا جم رسول ربيكي مريمها ربيا نمو صادر عنها لأحب إن أنقصي اللّك أذى ج غلام ويل سكيا طاهرا عيسو مريمه يقول لها يابتاوه ويقول لها يتبنجل إلا نما أهانين قبال لما أرقب قالت مريمه وعيته الناس ذيبا يكون إغوهانا يانيه لأنه غلامه ويقول ولم يمسسني إما بادارينه بشر بني آدم نكاعي يقول ولم أكون منه بغيان بالله قال ملك جبرين أرحو كذلك واصدا واذكرين الظاهرا انتهى واهو قال ربك مريم ربك هو يري هو اذكى ان لو غورشن ان وين نغسييو عليا اني باوينا كركايغا حيلن وا كسالنتاي تان تمركا ويلكا لغري هي وا ماي ولي نجعله ان وينكا للناس كان ربنا اني اوغازان اله انه من عبد الله كرو war rahmata ann haris minna ann jaa ka annaga umada anuga nakharisayna rasul boo nagaa yahoga miya ku soo dadku ku baahinaaya maryama waxaa lagu yiri wakaana in adwilkada amran salo ma qudiyan hakee ballega hukumay waxan wa وذكر في كتاب مريم إذ انتبادت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت حيارة من دونهم سكادوضا حجابا قنطوب فأرسلنا وادرنا إليها مريم روحنا ملك جبريل فتمثله سوريا لها مريم بشارا بني آدم سويا قروح بدا وحيت وحايت لإني آنها مريمها أعوذ مغانك لي بالرحمن إلها نعريس منك أذيك إن كنت تقييا ألمتك بقاء يهداتها اننا نذين قال ووحى إنما هو اكلم انا انق الجبريله رسول ربك خذ بامل سودران لي هبه قرو لاهب انكم سيال لي سودرى لكن ادغه غلام وين يسوي شكيا ظاهره قال ووحى الى الناس يكون لي غلام وين ولم إمدار بشر بني ادم ولم منئه بغيا لله قال جبريل كذلك ورمتك لكن قال ربك وحو يري هو أرنكاس عليا انه إبا أكورك إيغا يهيينن وقفتها لنياهي ولن إجعاله إنه ويلكا كيه اللو ينكو سينينا آياتا على مقدرة أبا لغوه لننا سيداتك ورحمة النحاريس منا أنك أبا حقا نغان داتك وغان نحاريساني وكان ويلكا سينتا لغو سينيو وحو نغضي أمرا حال مغضيا حق أبا لغا والله على